اثنان وأربعون. استمع إلى الكلمات واعدها ثم اربط بين الحروف. كتاب، عالم، كتاب، دفاتر، طالب، فطير. جامع خالق مدير وثيق حميم وحيد صبور عذاب دلاب Yuge